آمين. يا أيها الذين آمنوا كونوا ضوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على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 والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبلك وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ قَلَانًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اسْدَادُوا كُفْرًا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 العزه أيبتغون عذبه العزه فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب بأن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جارع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كانوا الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوز عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سهلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساء يرى. ان الله الا قليلا مذبذبا بين ذلك لا اله الا الله مذبذبا بين ذلك لا اله الا الله ولا اله لما تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون إنا إن المنافقين في الدّقِّ الأسفل من النار إن المنافقين في الدّقِّ الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا الذين تاموا وأصلحوا واعتصروا بالله واعتصروا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين علما ما يفعل الله بعبادكم إن شفطوا وأماتوا وكان الله شاكرا علما.